بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يسر إ خ و ا ن ك م في م ؤ س س ة دار ابن رجب ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع ب ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة أ ن يقدموا لكم هذه ا ل م ا د ة ا ل ع ل م ي ة سائلين الله عز وجل أ ن ينفع بها وعن أ ن ي ج ل ا ممن ي س ت م ع ا ل ل ولي ذلك ل ق ق و و فيتبع أحسنه إنه ا ا د ر عليه بسم الال ل ه ر الرحيم الحمد لله رب ح الحمد م العالمين ن لله و ص ل ا ل ل وسلم على ه ن ن ب ي ا محمد و ع ل ل ى آ ه وصحبه أجمعين قال شيخ ا ل إ س ل ا م محمد بن عبد الوهاب في ث ل ا ث ة ا ل أ ص و ل ا ل أ ص ل الثالث م ع ر ف ة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد ب ن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم و هاشم من قريش و قريش من العرب و العرب من ذ ر ي ة إ س م ا ع ي ل ب ن إ ب ر ا ه ي م الخليل عليه و على نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام بسم الله الحمد ل ل ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله المصنف رحمه الله ب د أ ا ل آ ن ب ا ل أ ص ل الثالث قال وهو م ع ر ف ة النبي محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولابد أ ن نعرف عن هذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ م و ر منها أ و ل ا قال نسب هذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال هو محمد ب ن عبد الله ابن عبد المطلب من هاشم و هاشم ق ر ش و قريش من العرب و العرب من ذ ر ي ة ت س م ا ع ي ل ابن إ ب ر ا ه ي م عليهما و على نبي افضل ا ل ص ل ا ة والسلام نعم الثاني نعم وله من العمر ثلاث وستون س ن ة منها أ ر ب ع و ن قبل ا ل ن ب و ة وثلاث وعشرون نبي رسولا ن ب أ بي ق ر أ و أ ر س ل بالمدثر وبلده م ك ة بعثه الله ب ا ل ن ذ ا ر ة عن الشرك ويدعو إ ل ى التوحيد قال أ ن النبي صلى الله عليه و سلم له من العمر ثلاث و ستين سنه منها قال أ ر ب ع و ن قبل ا ل ن ب و ة و ثلاث و عشرون نبيا و ر س و ل هل هو عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نبي أ م رسول قال هو نبي و رسول نبئ ب ا ق ر أ و أ ر س ل بالمدثر إ ذ ن لو قال قائل أ و ل ما نزل على النبي صلى الله عليه و سلم يا أ ي ه ا المدثر نقول هذا الكلام صحيح لكن وهو عليه ا ل ص ل ا ة و السلام رسول و أ و ل ما نزل عليه عليه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو نبي اقرا اذن هو نبي رسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و بلد م ك ة و ه ج ر م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة بماذا بعث عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما هي ب ع ث ة عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال بالنذاره عن الشرك و يدعو إ ل ى التوحيد كما بعث الله سبحانه و تعالى ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة و السلام والدليل ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن ي ع ب د و ا الله و ا ش ت ن ب و ا ا ل ط ا و ت والدليل قوله تعالى يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز ف ه ج ر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم ف أ ن ذ ر ينذر عن الشرك ويدعو إ ل ى التوحيد وربك فكبر أ ي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أ ي طهر أ ع م ا ل ك عن الشرك والرجز ف ه ج ر الرجز ا ل أ ص ن ا م وهجرها تركها و أ ه ل ه ا و ا ل ب ر ا ء ة منها و أ ه ل ه ا وعداوتها و أ ه ل ه ا وفراقها و أ ه ل ه ا أ خ ذ على هذا عشر سنين يدعو إ ل ى التوحيد وبعد العشرين ر ج ب ه إ ل ى السماء وفرضت عليه الصلاه والخمس وصلى في م ك ة ثلاث سنين وبعدها أ م ر ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد منذ أ ن بعث عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى أ ن توفاه الله وسوف ي أ ت ي معنا في كتاب التوحيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت كان يدعو إ ل ى التوحيد و يحذر من الشرك لكن دعا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ل ى التوحيد فقط قبل أ ن تفرض ا ل ص ل ا ة و غيرها من ش ر ع ا ل إ س ل ا م عشر سنين يدعو إ ل ى توحيد الله سبحانه و تعالى ثم عرج به قال إ ل ى السماء وهذا فيه ما أ خ ب ر عنه النبي صلى الله عليه و سلم من أ م ر الغيب نقول آ م ن ا و صدقنا و سلمنا و في أ ه م ي الحرارة الصلوات ا ل م ف ر و ض ة حيث أ ن الله سبحانه وتعالى فرضها في السماء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ب م ك ة ثلاث السنين إ ذ ا فرضت ا ل ص ل ا ة قبل ا ل ه ج ر ة بثلاث سنين نعم والهجره ف ر ي ض ة على هذه ا ل أ م ة من بلد الشرك إ ل ى بلد ا ل إ س ل ا م وهي ب ا ق ي ة إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة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 إ ل ا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله, لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ف أ و ل ئ ك عسى الله أ ن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آ م ن و ا إ ن أ ر ض ي و ا س ع ة فاياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه ا ل آ ي ة في المسلمين الذين ب م ك ة لم يهاجروا ناداهم الله باسم ا ل إ ي م ا ن والدليل على ا ل ه ج ر ة من ا ل س ن ة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع ا ل ه ج ر ة حتى تنقطع ا ل ت و ب ة ولا تنقطع ا ل ت و ب ة حتى تطلع الشمس من مغربها النبي صلى الله عليه و سلم بين جميع ما أ م ر الله سبحانه و تعالى به و قال أ ن الله سبحانه و تعالى أ ك م ل به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هذا الدين ثم قال ا ل ه ج ر ة هي الانتقال من بلد الكفر إ ل ى بلد ا ل إ س ل ا م تنقسم عندنا ا ل ه ج ر ة إ ل ى ثلاثه اقسام ه ج ر ة من بلد الكفر إ ل ى بلد ا ل إ س ل ا م و هذه باقي الى قيام الساعه و الثانيه ه ج ر ة من م ك ة ل ل م د ي ن ة و هذه انقطعت بفتح م ك ة و قال هذا فيه ب ش ا ر ة من النبي صلى الله عليه و سلم أ ن م ك ة لا يمكن أ ن تعود بلد كفر لا ه ج ر ة بعد الفتح يعني من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة و ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن تهجر ما حرم الله سبحانه و تعالى تهجر ما حرم الله تهجر العمل و العامل و ا ل أ ز م ن ة التي يحتفل بها الكفار و ا ل أ م ك ن ه ايضا تهجر العمل كل ما حرمه الله سبحانه و تعالى و على ر أ س هذا الشرك الثاني تهجر العامل الكفار و المنافقين و غيرهم و أ ز م ن ة يحتفل بها الكفار و لذلك نهينا عن ا ل ص ل ا ة وقت طلوع الشمس وقت غ ر و ب ه ا وامكنه يحتفل بها الكفار نعم يحتفل فيها الكفار قال ولا تنقطع ا ل ه ج ر ة حتى تنقطع ا ل ت و ب ة و متى تنقطع ا ل ت و ب ة قال تنقطع ا ل ت و ب ة اما بطلوع ا ل شمس مغربها او بحضور الوفاه وليست ا ل ت و ب ة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت ا ذ ا تنقطع ا ل ت و ب ة اما بطلوع ا ل شمس مغربها او بحضور ا ل و ف ا ء نعم ف ل م اذا استقر بالمدينة فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج ا ببقية أمر مثل ل أ و ن و امر ل ل ج ه ا ا د و أ ب النبي م ع ر و و ف ا ل ه ي وغير عن شرائع المنكر من إذن ن الإسلام ا ذلك ل أمر صلى الله عليه وسلم ب ب ق ي ة شرع ا ئ ا ل إ س ل ا م لكن يقول الشيخ ب ن عثيم رحمه الله ف ر ض ي ة ا ل ز ك ا ة كانت ب م ك ة لكن تفصيل ا ل ز ك ا ة و ا ل أ م و ر التي تخرج منها ا ل ز ك ا ة ومن ذلك كان هذا ب ا ل م د ي ن ة نعم أ خ ذ على هذا عشر سنين و بعدها توفي صلوات الله و سلام ه علي ه أ ي ض ا هذا يجب أ ن يعتقد في النبي صلى الله عليه و سلم أن عبد ل ا يعبد و رسول ل ا ي كذب و أ نيل حق و ما يلحق البشر و أ نمات عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن ك م ي ت و إ ن ه م ميتون نعم ودينه باق وهذا دينه لا خير إ ل ا دل ا ل أ م ة عليه ولا شر إ ل ا حذرها منه إ ذ ن هذا لا بد أ ن يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده ولا خير إ ل ا دل ا ل أ م ة عليه وهذا فيه رد على ا ل م ب ت د ع ولا شر إ ل ا حذرها منه وهذا من ر ح م ة الله سبحانه وتعالى بنا أ ن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذا الخلق العظيم لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليهم ا عن ت م حريص عليكم بالمؤمنين أرؤوف الرحيم إ ذ ن لا يمكن أ ن نعرف الخير إ ل ا عن طريق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه إ ذ ن أ ع ظ م الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد نعم والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله وياباه نعم أ ع ظ م المحرمات الشرك ثم بعد ذلك البدع ثم المعاصي نعم بعثه الله إ ل ى الناس كافه وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن و ا ل إ ن س إ ذ ن كان النبي من ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل ر س ل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام يبعث إ ل ى قوم خ ا ص ة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافه وهذا تقدم معنا أ ن اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن اليوم إ ذ ا بلغتهم الدعوه لم يدخلوا في الدين فهم كفار حتى و إ ن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام وذكرنا ا ل أ د ل ة منها قول الله سبحانه وتعالى ق ل يا اهل الكتاب تعالى الى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم وقول الله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولدينون ا ي دين ا ل ح ق من الذين اوتوا الكتاب إ ذ ن دين بطل ا منذ أ ن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ن س خ ة كل ش ر ي ع ة من قبل والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي ن ف س بيده لا يسمع بي هودي ولا نصراني ثم لا يمبي لا كان من أ ه ل النار إ ذ ن إ ل ى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث ل ل ن ا س ك ا ف ة الجن و ا ل إ ن س نعم والدليل قوله تعالى قل يا أ ي ه ا الناس إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م جميعا و أ ك م ل الله له الدين والدليل قوله تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا وهذا من ن ع م ة الله سبحانه وتعالى علينا أ ن هذا الدين كمل وقال أ ي ض ا هذا في ه رد على المبتدع أ وما أ ح د يستطيع أ ن يضيف الى هذا الدين شيء نعم ودليل ا ل على م و ت ه صلى الله عليه وسلم ق و ل ه تعالى إ ن كميت و إ ن ه ميت م و ن ل أ ن ه بشر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويل حق ما ي ل حق البشر منها خلقناكم في ه ا ن عيدكم منها نعيدكم ت ا ر ة أ خ ر ى نعم ودليل ا ل على م و ت ه صلى الله عليه وسلم ق و ل ه تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم ميتون ميت ثم يوم الان ق ي م ة ع د ربكم تختصمون و ا ل والدليل قوله تعالى منها خلقناكم ن يبعثون منها نعيدكم ومنها ن ا إذا ماتوا وفيها س خ ر ج ك م تارة أخرى الآن أخرى ر ش ع المصنف رحمه الله في خ ا ت م ة الكتاب انتهى من ا ل أ ص ل الثالث وفي هذا ا ل أ ص ل الثالث أ و ل ا لا بد نعرف قلنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الثاني م د ة ق ا م ه النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ر ض ث ل ا ث وستين سنه منها اربعون قبل ا ل ن ب و ة و ث ل ا ث وعشرون نبيا رسولا هل هو نبي أ م رسول هو نبي ورسول أ و ل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول يا أ ي ه ا المدثر وهو نبي طيب إ ل ى من بعث إ ل ى العرب إ ل ى الناس ك ا ف ة بل إ ل ى الجن و ا ل إ ن س ما هي ب ع ث ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا ما الى ماذا يدعو يدعو ل ل ت و ح ي د وينذر عن الشرك وبلده م ك ة وهاجر من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة طيب أ ي ض ا هل هذا الدين كمل أ م ممكن أ ن يزيد عليه أ ح د شيء نعم وهذا رد على المبتدع وقلنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يقرب الى الله إ ل ا و امر به ولا شيء بعين الله إ ل ا و نهى عنه حذر منه و اعظم ما حذر منه النبي صلى الله عليه و سلم الشرك كم م د ة د ع و ة النبي صلى الله عليه و سلم للتوحيد ثلاث و عشرين س ن ة لكن دعا للتوحيد فقط قبل أ ن تفرض ا ل ص ل ا ة و الصيام و غيرها من ش ر ع ا ل إ س ل ا م عشر سنين فرض متى فرضت ا ل ص ل ا ة ب م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة بثلاث سنين نعم وصلى ب م ك ة ثلاث سنين ثم هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة وقلنا ا ل ه ج ر ة هي الانتقال من بلد الكفر إ ل ى بلد ا ل إ س ل ا م و انقلبت ا ل أ ح و ا ل اليوم حتى يسموا في بعض الدول ا ل أ و ر و ب ي ة و كذا مهجر و قل هذا مهاجر هذا ما يصح هذه ليست ه ج ر ة بل لا بد أ ن تكون ا ل ه ج ر ة من بلد الكفر إ ل ى بلد الاسلام وقلنا أ ن ا ل ه ج ر ة تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ا ل أ و ل ا ل ه ج ر ة من بلد الكفر إ ل ى بلد ا ل إ س ل ا م وهذا باقي ع ل ى قيام ا ل س ا ع ة و ا ل ث ا ن ي ة ه ج ر ة من م ك ة وهذه قلنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ه ج ر ة بعد الفتح يعني انقطعت ا ل ه ج ر ة بفتح م ك ة وهذا فيه ب ش ا ر ة من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن م ك ة لا يمكن تعود بلد كفر والثالث ا تهجر ما حرم الله سبحانه وتعالى عمل وعامل وزمان ومكان ومتى تنقطع ا ل ت و ب ة آية شيخ ن و اما إ بطلوع الشمس مغربها أ و بحضور الوفاه وليست ا ل ت و ب ة للذين يعملون السيئات حتى إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت نعم شرع المصنف ا ل آ ن في خ ا ت م ة هذا المتن متن ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة والناس إ ذ ا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم ت ا ر ة أ خ ر ى خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وقدر أ ن الخلق يموت في هذه ا ل أ ر ض ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى حتى عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينزل في آ خ ر الزمن ثم يموت في هذه ا ل أ ر ض ثم يبعث نعم وقوله تعالى والله أ ن ب ت ك م من ا ل أ ر ض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا و بعد البعث محاسبون مجزيون ب أ ع م ا ل ه م والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين أ س ا ء و ا بما عملوا ويجزي الذين أ ح س ن و ا ب ا ل ح س ن ة إ ذ ن لا بد من ا ل إ ي م ا ن بالبعث والجزاء والحساب و ا ل ح س ن ة اي ا ل ج ن ة للذين أ ح س ن و ا ا ل ح س ن ة ا ل ج ن ة و ز ي ا د ة هي ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم يوم القيامه في ا ل ج ن ة على ما شاء الله سبحانه وتعالى نعم ومن كذب بالبعث كفر ل أ ن ه أ ن ك ر ر ك م من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ومن أ ن ك ر ر ك م من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن فهو كافر نسال الله السلامه والعافيه نعم والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أ ن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبان بما عملتم وارسل ذ ل على ك ل ل الله, يسير أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث وهو عليه الصلاة والسلام صادق بلا قسم لكن من أجل توكيد هذا الأمر ه سبحانه وهو هذا يسير يقسم توكيد قسم أمر أن أ من صادق و الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسل مبشرين ومنذرين لا ل يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل مبشرين للموحدين ومنذرين للمعرضين عن د ع و ة ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام وقلنا ا ل ح ك م ة من إ ر س ا ل ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل ا إ ق ا م ة الحجه ما كنا معذبين حتى نبعث رسول ا والثاني ا ل ر ح م ة نعم و أ و ل ه م نوح وآخرهم, محمد وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام عليهم محمد الصلاة تقدم معنا أ ن أ و ل ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام آ د م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ و ل الرسل نوح و خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام نبينا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدليل أ ن أ و ل ا ل أ ن ب ي ا ء آ د م أ ن الناس ي أ ت و ن آ د م و النبي صلى في حديث ا ل ش ف ا ع ة الطويل وفي حديث الشفاعه الطويل أ ي ض ا فيه أ ن آ د م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول اذهبوا إ ل ى نوح ف إ ن ه أ و ل رسول وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن آ د م أ ن ه نبي قال نبي مكلم وقال سوف يذكر المصنف رحمه الله آ ي ة فيها إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن نوح أ و ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام وكل من ادعى ا ل ن ب و ة أ و ا ل ر س ا ل ة بعد موت عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فهو كاذب و كافر و كل من ص د ق ه فهو كافر مثله نعم و أ و ل ه م نوح و اخرهم محمد عليهم ا ل ص ل ا ة و السلام و هو خاتم النبيين لا نبي بعده و إ ذ ا ختمت ا ل ن ب و ة باب أ و لا تختم ا ل ر س ا ل ة نعم و لذلك جاء تعبير ا ل ق ر آ ن بخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء ولم يقل بخاتم ا ل م ر س ل ي ل أ ن النبوه عم من ا ل ر س ا ل ة نعم والدليل قوله تعالى ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أ ن نوحا اول الرسل قوله تعالى إ ن ا اوحينا إ ل ي ك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى نوح والنبيين من بعده وكل أ م ة بعث الله إ ل ي ه ا رسولا من نوح إ ل ى محمد عليهم ا ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ م ر ه م ب ع ب ا د ة الله وحده وينهاهم عن ع ب ا د ة الطاغوت إ ذ ن دين ا ل أ ن ب ي ا ء واحد وكل ه م عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ م ر ه م ب ع ب ا د ة الله وقلنا معنى يعبدون يوحدون و ي أ م ر ه م بالكفر بالطاغوت نعم والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد الله. واجتنبوا هذا ابلغ في الزجر والبعد عنهم يعني اجعلوا عباد الطواغيات في جانب وانتم في جانب وهذا من تحقيق البراءه من الشرك واهله نعم وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله وقلنا هذا معنى لا اله الا الله ان ه اولا تكفر بجميع ما يعبد من دون الله وتثبت ا ل ع ب ا د ة لله وحده لا شريك له نعم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني اذن لا بد كلمه الاخلاص تتضمن نفي واثبات كفر بالطاغوت وايمان بالله نعم قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أ و متبوع أ و مطاع هذا أ ح س ن ما قيل في تعريف الطاغوت أ و من أ ح س ن ما قيل في تعريف الطاغوت تعرف ي ابن القيم رحمه الله حيث قال أ ن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود مثل أ ح ج ا ر و أ ش ج ا ر يعبدها من دون الله أ و متبوع علماء سوء أ و مطاع و م ر ا ء خارجين عن ط ا ع ة الله ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ط ا ع ة للمخلوق في م ع ص ي ة الخالق وقال الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم و ر ب ا ن ه م أ ر ب ا ب ا من دون الله إ ذ ن ما تجاوز بالعبد حد من معبود كالاحجار واشجار متبوع علماء سوء ومطاع و م ر ا ء خارجين عن ط ا ع ة الله نعم و ا ل ط و ا غ ي ت كثيرون رؤوسهم خ م س ة إ ب ل ي س لعنه الله ابليس لعنه الله نحن نخبر أ ن الله سبحانه وتعالى لعن إ ب ل ي س وطرد من ر ح م ة الله سبحانه وتعالى لكن لا نستفيد شيء من لعنه وامرنا ب ا ل ا س ت ع ا ذ ة منه و قال هذا من باب ا ل إ خ ب ا ر ل أ ن ه جاء في الحديث أ ن الشيطان إ ذ ا لعن يتعاظم إ ذ ن ا ل أ ص ل أ ن نستعيذ بالله منه نعم هذا ا ل أ و ل على ر أ س ا ل ط و ا غ ي ت قال إ ب ل ي س نعم ومن عبد وهو راض يعني رضي أ ن يعبد من دون الله ولا يمكن أ ح د أ ن يرضى ب أ ن يعبد من دون الله والا كان طاغوت من ا ل ط و ا غ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم جاء إ ل ي ه رجل وقال ما شاء الله وشئت أ ن ك ر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال أ ج ع ل ت لله ندا واتخاذ ا ل ن د شرك أ ك ب ر وهو قال ما شاء الله وشئت وما شاء الله وشئت نحن نعرف أ ن ه ا شرك أ ص غ ب لكن غلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم و الله سبحانه وتعالى قال لعيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني و أ م ي إ ل ه ي ن من دون الله الله سبحانه وتعالى أ ع ل م بما قال عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن الله سبحانه وتعالى أ ر ا د من عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يحكم و يشهد على هؤلاء أ ن هذا الفعل هو الشرك ا ل أ ك ب ر مخرج من ا ل م ل قال ما قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أ ن ي ع ب د ا ل ل ه ربي وربكم إ ذ ن لو جاء إ ن س ا ن ل آ خ ر وسجد له أ و انحنى له أ و أ خ ذ يعبد من دون الله إ ذ ا رضي هذا فهذا معناه انه طاغوت إ ذ ن ما يمكن أ ح د أ ن يرضى أ ن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى نعم ومن ادعى شيئا من علم الغيب من دعا الناس الى ع ب ا د ة نفسه من دعا الناس الى ع ب ا د ة نفسه مثل فرعون قال ما علمت لكم من إ ل ه غيري قدم طيب بعد هذا قال من ادعى ش ي ئ ا من علم الغيب الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب ة إ ل ا الله كل من ادعى علم الغيب فهو كاذب كافر وكل من صدقه فهو كافر مثله مثاله لو قال لنا إ ن س ا ن تقوم ا ل س ا ع ة في يوم كذا في س ن ة كذا في وقت كذا نقول ترى أ ن ت كاذب وكافر في وقت واحد وكل من صدقك فهو كافر مثلك نعم والدليل قل لا يعلم ما في السماوات و ا ل أ ر ض ا ل غ ي ب ة إ ل ا الله نعم إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا وجبريل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام لا يدري أ م ه الساعده ا غير من باب أ و ل ى نعم ومن دعا الناس إ ل ى ع ب ا د ة نفسه مثل فرعون قلنا نعم ومن حكم بغير ما أ ن ز ل الله سوف ي أ ت ي معنا إ ن شاء الله باب كامل في الحكم بغير ما أ ن ز ل الله لكن المهم هنا ان تعرف أ ن انه إ ذ ا اعتقد أ ن حكم فلان من الناس أ و حكم ا ل ط و ا غ ي ت مثل حكم الله أ و أ ح س ن معتقدا فهو كافر كفر أ ك ب ر مخرج من ا ل م ل ة و إ ذ ا لم يعتقد لكن قدم حكم الطواغيت أ و القوانين و م ع ل ى ذلك لهوى في نفسه أ و حبر ياس و م ع ل ى ذلك قال هذا كفر دون كفر وفسق و إ ن كان يقتطع بهذه ا ل ح ك و م ة حق امرهم س ل م فهو ظلم أ ي ض ا وهو على خطر عظيم موشك الوقوع في الكفر ا ل أ ك ب ر المخرج من ا ل م ل ة وسوف ي أ ت ي ن ا إ ن شاء الله تفصيل هذا ب إ ذ ن الله في كتاب التوحيد نعم و ه ذ ا ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة م ه م ة جدا نعم والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد الغي بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا لها والله إكراه استمسك صام يكفر في فمن فقد في تبين ويؤمن سميع قد من عليم وهذا هو معنى لا إ ل ه إ ل ا الله وهذا هو معنى لا إ ل ه إ ل ا الله أ ي كفر بجميع ما ع ب د من دون الله و إ ث ب ا ت ا ل ع ب ا د ة لله وحده لا معبود بحق إ ل ا الله نعم وفي الحديث ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وعموده ا ل ص ل ا ة وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م أ ب ي ن لك ا ل إ س ل ا م هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ب ا ل ط ا ع البراءه من الشرك و أ ه ل ه و أ ن مراتب الدين ث ل ا ث ة و إ ذ ا انقطع ا ل ر أ س مات الجسد ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م و ا ل أ ع م د ة التي يقوم عليها البنيان ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا سقط سقطت ا ل أ ع م د ة سقط البناء ب أ ك م ل ه والأعمدة عماد الدين قال ا ل ص ل ا ة و ذ ر و ة س ن ا م ه قال أ ع ل ا ه الجهاد في سبيل الله قال ابن القيم رحمه الله الجهاد على أ ر ب ع ة أ ق س ا م أ و ل ا جهاد النفس و ثانيا جهاد الشيطان و ثالثا جهاد الكفار و رابعا جهاد المنافقين جهاد النفس يكون ب س و ر ة العصر علم و عمل و د ع و ة وصبر المسائل ا ل أ ر ب ع في أ و ل ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة والشيطان الرجيم سمي الشيطان برجيم ا ل ل أ ن ه قال إ م ا أ ن ه مرجوم مطرود من ر ح م ة الله أ و رجيم ل أ ن ه يرجم بني آ د م من طريقين من طريق الشبهات أ و طريق الشهوات ف إ ذ ا أ غ ل ق ت على الشيطان باب الشبهات وباب الشهوات فقد رجمت الشيطان باب الشبهات إ م ا شرك والشرك اما أ ك ب ر أ ص ر أ و ب د ع ة والشهوات صغائر أ و كبائر ف إ ذ ا اجتنب ا ل إ ن س ا ن الشرك سواء كان أ ك ب ر أ ص ر ثم البدع ثم المعاصي سواء كانت كبائر أ و صغائر فقد جاهد الشيطان يبقى معنا جهاد الكفار والمنافقين قال جهاد الكفار والمنافقين يقول بالقول باللسان والقلب وبالجوارح وبالمال ب أ ر ب ع ة أ ش ي ا ء وقال أ ن المنافق يكون جهاده أ ك ث ر ما يكون بالمال والكافر أ ك ث ر ما يكون بالجوارح نعم والله أ ع ل م وصلى الله على محمد و آ ل ه وصحبه وسلم ثم نسب العلم إ ل ى الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعادت علماء السلف أ ن ه م يختموا ب ا ل ص ل ا ة عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحمد لله رب العالمين طيب أ خ و ا ن ن ا إ ن شاء الله السبت يكون اختبار في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة ت أ ت و ن بالاختبار التحريري ونختبر إ ن شاء الله اختبار